يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديم إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وَلَا يَذَرُ بَعْضُهُمْ أَن يَسْتَبِقَ مَا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ فَلْيَسْتَبِقْ وَلِيُمْنِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَمَنْ يَسْتَغِ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْغِ مِنْهُ شَيْئًا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 اِلَّا إِنْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَظُنُّ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَظِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَسُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ولا تسأموا أن تكسبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأبناء لا ترساهوا إلا إن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم زناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعكم ولا يضار كاتب ولا شهيد